بسم الله الرحمن الرحيم شبك التحدي الإسلامي تقدم النشير الصوتي دعاني الناصحون صوت الأخ المنشد أبو مصعب الغريب حفظه الله وبعد هذا فلتعلم الدنيا بأسمها أن منهجنا لا يقبل الرق ولا يرضى أن يباع في سوق المساومات وسنبقى ماضين بعون الله مهما طالت الطريق، واشتدت اللأواء ومهما تكاثرت الحملاء فالقضية أكبر إنه رب العالمين وإنها جنة الفردوس فمن لم يسمعه صرير الأقلام وصدى ذئير الكلام فسيسمعه صرير السيوف وإذا تلعتمت الشفاه تكلمت من الجراء فالارحام التي ولدت خالدا لا تزال تحمل وتضع رغم غطرست الضاقل دعاني الناصحون من الأهالي غدا تشددت للهيجار حالي وقالوا لا نطيق اليوم بينا أهجرن بعد هجر في توالي وقالوا إن هذا الدين يسران فماذا لو عذلت إلى اعتبالي تزود من دونك ببعض المال فنعم المال للوجل المثال وحسبك هاهنا عرضا قريبا كفاك من العلاك الدلعيال فإنا معشر ضعفاء جدا ومع ذرون في أمر القتال ولاة الأمر قد غلبوا علينا تعود إنه قهر الرجال ولا تضرب لنا مثلا بقوم يلم شتاتهم شعة الدبال فلا مال ولا أهل وإن لنا مال وإن لنا أهالي كذلك قالت الأعراب قدمان غدا تدعو إلى أمر النزال فمات الدين هبوا واستعدوا فليس الوقت وقتا للجدال أعدوا عدة من خير زادوا وأخرى عدتان للانتقال وإما تسمعوا يوما منادي أخيل الله حبي أو تعالي فلاب الأمر وجتهد اجتهادان فمن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا من غيرك الدين ارفاع الامر في طلب المحال